وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ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 فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك اجن لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلا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 Walil Nasai nasih bum mimma terak alwalidan walakrubun mimma kall minhu awukfur nasih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 للذكر مثل حظ الأنفيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السجس مما ترك إن كان له ولد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 من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجلا يورثك لالة أو امرأة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعطنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء أكره وولا تعذلهم ولا تعذلهم لتذهب ببعض ما آتيتمهن إلا إلا أي يأتين بفاحشة مبينة.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 وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا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 وَمَا تَكُونُ خَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهن نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من Kan muhtalan fakoura, Al-ladin yabhalun wa yamurun an-nas bil bukhli wa yaktumun, wa yaktumun ma atahum Allah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 وكان الله بهم علما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإنك حسنة يضاعفها وإنك حسنة يضاعفها ويؤتمن لدمه أجر عظيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وكفى بالله نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ويقولون, وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَرَأَيْنَا لِيُم بَأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ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 من قبل أن نطمس وجوهها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَأَبْجَهَنَّ مَسْعِي رَأَى ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم بدلناهم جلدا غيرها ليزوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما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 أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بلغة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم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 ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتينهم بلدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما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 وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا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 لا يَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَالَّذِي يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكانون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك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 Weyakulu ntaatun, faihbarazu min عندik bayat taafatum minhum, gaira aladhi taqulul Allah yaktubu ma yubayyutton, faelidz anhum watowkel ala Allah, wakafal Allah wakila, afa la yatadbarrun al-Quran.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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا اتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا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 إلا الذين يصلون إلى القوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم أو جاءكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 وكان الله عليما حكما ومين يقت المؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه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 قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساأت مصيرا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 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرضاما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله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 فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَاءَ تَدَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ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 Inn salat kahat al mu'minin kitab muqotah, walla tehinu fi bittiqal al qom. Inn ta'konu ta'lamun, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, wa terjun min Allahi mala ya'jun. Wakan Allahu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 وَمَن يَكْسِبْ إثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إثْمًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيَاءً فَقَدْ احْتَمَلَ فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانَ وَإِثْمًا مُبِينًا Walau lafazul Allah عليك ورحمة له لهم الطائفة منهم أي يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء.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 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاطر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم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 إنَّ ثَوَىٰ وَإِنَّ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدُونَنَّهُمْ وَلَا أَمْرًا نَّهُمْ فَلْيُبَثَّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرًا نَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ Fakad khasir khasiran mubin, yaidhum, yumannihim, wa ma yaidhum syaitan, illa hurra. Ulai k ma awahum jannah, wa la yajidun anha mahisa. Waladin amanu, جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعَدَ اللَّهُ حَقَّاً وَمَن أَصْلَقُ مِنَ اللَّهِ طِيلَةً لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ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 Fa'ulāik yālūlun al-jannat walā yudzlamun nātīra. Wman ahsan din min man aslam wajahu lilillāhi wahyu mūhsinu wa tabā' milta ibrahīm hanīfa. Wa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 اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقصط وما تفعلون من خير فإن الله كان به علما وإن امرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعرابا فلا جناح عليهما أي صلح بينهما صلح والصلح خير وأحضت الأنفس الشح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 وَإِن تَلْغُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا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 إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوه ألم نكن معكم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 <تصفيق> <تصفيق> انَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعٌ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 ما لهم به من علم إلا اتباعاً وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَرَفَعُهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك أولئك سنعطيهم أجرا عظيما Inna a'upina ilaika kma a'upina ila Nuhu wa Nabiina min baghi wa a'upina ila Ibrahim wa Ismail wa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 رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله خجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فامن الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم